استقوم خلق السماوات والارض بالحق تعالى عنا ما يشركون خلق الانسان من نقطه فإله هو قديم مبين والانعام خلقها لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيدُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَطْوَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِدَّةٍ ۗ إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه يُؤلِقُ لَكُم بِهِ الذَّرَا وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْلَابَ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَتَخْصُرُ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والنجوم متخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يحفلون وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وَهُوَّ صََرَ البَحالِ تَأكُلُ مِنْهُ لَحنَ قََ وَتَتَقِْدُ مِن محيةً سَلبَثُونَ وَتَتَقْجُ مِ محِةًَ سلبَثُونماَا وَتَرَفُلكَمَ وَلَ ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميذ بكم وأنهارا وتبلا لعلكم تهسدون وعلى مات افَلَمْ يَرَ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ كَمَا يَخْلُقُ, يخلق فَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا لا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ألا كاء ما يدعون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليه مستقف من فوقه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 وَنَقِيمَ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُوءُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ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 فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ولدار الآخرة خير وَل نِحمدَ المُتَّفين ذَنَّ تُاجن يدُقُلونَ نَا تَذرمِ تَحتنَ الأنه لَهُم كين ماَا يَشَاءُ كَذَلِكَ يَجز الَُّ المُتَّقين الذين تتوسفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم يَأْمُرُ رَبُّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فأطابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُنْبِيءُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ ومنهم فَهَلْ فَتَنَاهُمْ إِلَى الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ تَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تُحَرِّفْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ قَدْ أَفْلَحُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالذُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ وَلِنُدْخِلَنَّ مِنَّا مَن نَّذَرُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْطَفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أو يأخذهم في تقلمهم فما هم بمعجدين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله جَمَاعِ السُجَدَ لِلَّهِ وَمِنْ دَاخِرٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ chỉ cóú non đông không khi ngoàiá lu la màu có lâu á la chất khilung y là hãy وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاضِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَخْشَوْنَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّلَمَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تسترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يستهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينسكوا على هون أم يدسه في التراب ألا هُن للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الشؤ ولله المثل الاعلى وهو العلي الحكيم ولو يؤاخذ الله بما سبغ من ما شرك علينا منه فاتنوا ولكن ولكن واخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء ادلهم لا يستخيرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتطف ألفنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم صضلِلكَ فَذَيَّّنَ لَهُ مُشْكَّي قانُوا أََّ لَهُ فَزَيَّّنَ لَهُ مَُّي قانُ أََّ لَهُ فَهَُ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 لَبَنًا خَالِصًا سائِراً للشَّارِبينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَسْتَخْدُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للماء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرجل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَنِ الَّذِينَ قُبِلُوا بِرَضِيِّ رَبِّهِمْ عَلَى مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَذٰلِكَ عَمَلُ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 عَبْدًا بِالْباطِن يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَسْكُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ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 ومن رزقناه منا رفصا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل لَا لا وَبَرَأَ اللَّهُ مَثَلًا وَالَّذِيْنَ أَحَدُهُمَا أَمْ كَمُلَايِقٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلًى وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجَهُ لَا يَاثِخٌ فَالَّذِي اسْتَوَىٰ وَمَن يَقُومُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ اللَّهَ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ, وجعل لكم السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ إِذَا ظَلَعْنَا عَلَنكُمْ تَشْكُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُصَفِّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يَنزِلُ إِلَّا الطَّيْرُ مَا أَنزَلَهُ إِلَّا اللَّهُ إن في ذلك لآيات والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تَتَشَوَّنُ مَا يَوْمَ وُؤُنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَأَنْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَفَاتَ أَفَاتَ وَمَتَاعًا إِلَىٰ إِلَٰهِ قَوَّلَّهُ فَأَوْلَىٰ كَانَ لَهُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ تُرَابًا لِتُطْفِئُوا بِهِ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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْخَذَنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ لَا يُقْصَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ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 وَالْقَوْمَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ الثَّامُ وَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَمُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَضَلّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَضَبٍ عَلَيْهِمْ فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعبكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاندتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توفيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيلا إن الله يعلم مَا تفعلون ولا تكونوا كالذين نقضوا عهدهم من بعد قوه ان كفنت تستحلون ايمانكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَجْعَلُوا أَيْمَانَكُمْ ضَلَالًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلُّونَ قَدُمْ دَارِ السُّكُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ أَبْنَاءُ قَدَّتْ ثُمَّ عَن تَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُم عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ ما عندكم يا فذ وما عند الله باق ولا نجزي من الذين كفروا اجرهم باحسن مما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاتعذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَانُونٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا حُصُولُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا ثُمَّ كَانَ آيَاتُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُكْتَرِبٌ بَلْ أَخْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ يُمْدِدُ الَّذِينَ آمنوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَزِدْهُمْ إِيمَانًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر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 للكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من فَإِنْ هَوَى قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنَّ مَنْ شَهِدَ الْكُفْرَ صَدْرًا فعليه الغضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم اتحبوا الحياة الدنيا على الآفرة وأن الله لا يذب القوم الكافرين أولا الذين طبعوا الله على قلوبهم وتمعهم وأبطالهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخافرون ثم إن ربك للذين هاجروا من دا مَثِلُ مَا حُسِنَ ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بعدها لغفور رحيم يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَبَرَدَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمنة ظم إِتَين يأتهَا رِحُّهَا رادًا مِ قُلمَك فَكَفَوَت فَكفََت بأََّ مِ اللهه فَأَذاقَهَ اللهَّهُ لِبَ الجوع والالخَوفِ بماَا كانوا يَفْنَ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يُرِدْ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا فِفِي ذَٰلِكَ لَآزِابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الكذب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 ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاكرا لأنعيه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إلى الكأني سَعْيَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ الْكُفْرُ عَلَى الَّذِينَ أَفْلَحُوا مِنْهُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا قَدَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوجيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته